بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 مثلهم كما ترى الذي استوقدنا راه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميم فهم لا يرجعون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاه وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقنوا الر التي وقودها الناس والحجارة عباد للكافرين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 قال يا آدم أنبئهم بأثنائهم فلما أنبأهم بأثنائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا وَالْسَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيٌّ شَيْءٌ مَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قلنا دخلوا بهن قريت ركلوا منها حيث شئتم رغدون ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحتنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقاموا لقومه فقل نضرب بعطاك الحجر ففجرت من هُنَّتَ عشرة عينا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 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار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 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهن حضرة القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرَةٌ فَفَرِيقًا كَذَبَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله طالوا مؤمنوا بما أنزل علينا ويكثرون بما وراءه ويكثرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 ولا تجدنهم أحرث الناس على حياته ومن الذين أشركوا يودس أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمّر والله بصير بما يعملون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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل, وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وما لكم من دون الله مولى ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ وَأَفْتَبِيلٌ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 فلا من أسلم وجهه لله وهو محصن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَى عَلَى شَيْئٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْئٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَالًا لِلنَّاسِ وَأَنَّهُ وَاتَخَذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالصَّائِفِينَ أَنْطَحِرَ بَيْتِهَا لِالصَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا دَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا تُمْ أَطْضَرُهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرفين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق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 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أمن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 وحيثما كنتم فواللوجهاكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلوا عليكم آياتنا ويذكّيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكّوني أذكركم وأشكرني ولا تكفرون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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا, لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم القنزير وما أهل به لغير الله فمن الصر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام من أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ميسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني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 فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام من فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد قصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 سَالَبَنِي إسْرَائِيلَ لَكَمْ أَتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الذين الذين كفروا الحياة الدنيا ويصخرون من الذين آمنوا والذين التقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمته واحدة تبعت الله نبيا مبشرين ومدررين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 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخلطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمت أمينة خير من مشركته ولو أعجبتكم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أي يخافا إلا أي خاف ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما مفسدت به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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا الصبر وتبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأداه الله الملك والعِكمة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 كَمَثَانِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيكُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مِن نَّفَقَةٍ وَلَا أَذًى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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي يُنفق ما له رئاء الناس كالذي يُنفق ما له رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الكقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون قبير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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فرا وعلانية فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الزبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتموا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين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 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أت من أمانته وليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْسُمْ هَذَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ